فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجدوا في سبيل الله فإن تولوا فاقضوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مرثاق أو جاءوكم حصرت سدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتذرواكم ويرقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا أُعْدَلَ اللَّهِ مِنْ فَلَجِمِّ وحن عشان كده نقبل لمن يعو عايز ده جديد تاني التجارب أو كميتها صورته نساء فما لكم في المرافقين صوابا إلى هيك أو صواب طا إمام محمد يغيب في حديث أيوريان ااا صورته هاي هيدجال كي تفسد مرق الدعي وحن صوم الرئي إن أي مرافقين بدل ابن أبوي نيك qumbay cilam ko haayeen 300 buu la soo noqday markii dabaacsadee dacwado dagaalkii dhamaaday ayay san ilaahi sheegay saxaabadii istiraafayn oo qayb ayay dhahnaan nankan online qaybna waxay dhahaan subhaan kullayna laa ilaahi illaahu baydayhi billahi subhaanahu ta'aala saabtaa suksudday ayadan sama lakum mu'minu jama'a calanantayo ya khilaaf kusi saw hukkana in ilaahi subhaanahu ta'aala uu hayl kaagi ama garabka ina jabso info gadget babo ila saadi adwin bugeesta aakharna la dad iyo xaraasana daydhan oo waxan narbe galam bi in إلهنا ونعبد يا هي سبحانه وتعالى ألقى ثانما كو دعى كو المسلمين تي اي جوان و سبحانه وتعالى نفسي كي و قلن نقو و عدو اي سبحانه وتعالى خلاف قاس و نمن كاد كو دعاي اي ايدان كسو ديهو صحابتي دي بالعان يا اذا ت فما لكم محايدن قطعا و سل مناصقين في شان المناصقين ام منافقين أي أمور تالي طيب... يا شوون تالي عن لا نفسها تين لوقتها له يا تيب له عندي بس هو حاب الدرب بوح هذا مرافقين صوين هين والله الهين أركسهم وكهلاقي ومرافقين أركسهم وكعرين أيوه قلمو ذهروك علمين الله بالو وا وصحو والغص سريج لا مرافقنا هذا قلمه دوه نعيد بالله ma haddadka wilaahi halaagayna ilaahi subhaanahu wa ta'aala was salaatu hore gaalnimada oo dii ku xirinayo maasoo qaraabteen famaal lakum hajiir ku du'ayo fil marafaqeen marafaqeen tayy amuroodi iyo shuuuntoodi abu noqotantii allah ki dib xirinayo gaalnimadii ku ki لما كسبوا وحي كسبدين او غالنمدا او منافقن ما سبب تذليل هي كوا اراغيا اما كون جيو خينين موحدون ان حدد ميمتين ان من القانون انسان من أضل الله إله الهدى و الى هي وينه يا قاني او ري كان خير بدناه او دون ان سن حلوين او قال هو نوقده او سا السلام سبحانه وتعالى ومن رضي يبني لله فلن تجد هالمايسي نبي لا ينحدر ويروح روح من كاو له الروح إلهي أبداء سبيله وضعت قناعة سود وعكذبتنا نصره إلهه وضائعين أبداء مه من كتبه أبدوا أبهي هاي أبدوا المهجي هاي هذه صحيح كاي هاي أبدوا قال كاي هاي أبدوا ذاك كاري هاي إلهي يروح وضائعين أبداء يالله ما هم سبحانه وتعالى ودوج قاله ودو لو كما كفروا سيدو جرّو به أو حتى كنونا عدم قطان سواء خوّص منو حاجة قلمازم هنا المرافقين ولا مقطان أو جار المقطان تزج عليهم بالعيش مهربا من. على أرض الناس فرصة منهم جارا حق جودة أولياء مرافقين تيجي حتى يهجن في سبيل الله أنت أيتهجرون يا فريال خاليا الدفاع على الإسلام كبرين تي أنت يقولك قال هذا يمان يجان وريارا كذجان فيتو ولو مر هذا هجرة الديان ويجيت شدان فخذوهم قطوا وقتلوهم لية حيث وجدتموهم ماشط كه شامب ولا تتخيدو حيا لنينا منهم قال هذا حق هذا ورييان ولا نصيرن جرجرنا هكذ جانين حتى يدين بالي وتعالى قال ما ودوا جاردو ويحج عليهم الملاطفين صادق يقول أكره الجالمة الخمسة أنتم لو تكفرون كما كفروا هنا الجاران مفتان سيئة وبجارو بهن وتصكونا سواء أحسن الناس أن فلا تتخذوا ذلك النوع أشد الجالمة الذين لا يحج عليهم سيء الجالودان والذكّس فلا تتخذها هي لأننا منهم أولي أوليالها قد جنوا ليش بها سكتها قد على أننا حكوا حتى يحجوا في سبيل الله so aata gaalada halku bulko la jeego ee aan kasoo jiroonin oo gaalada iska badinayaa otelada ay ku darsanayaan madawgooda badinayo waxa uu leeyahayso kaawilaha cadayn walisahan in wadankii si loojiyoodo ma bananaan haddii ku dhalatay walaalaha iyo aadaha iyo dulkaagi laga soo laga soo carro laakiin aduu jiro tabo ala oo ah hadiis هو كإله يرفع رأيك ما هو مجهنم هو قال إن تي إسكت ده الجوعان وقول قال له فريوه هوا هو قال استوى ناين قترين أبو بكر الدمويين هم ساق كلن تي صلى الله عليه وسلمه الحديث هذا السرابان لا ستراء أن راهما هنا بريون من كل مؤمن بين ظهريان المشركين روح مؤمن هو قال له حد دقن يعني بريبا كأنه أي رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى balmahay ka qaadan oo ay ku dhaawayn arru ka difaaco way u dhalgadeed faa yar ma ka hada oo taatimo wasiiyayn way ruuxu dar galo dhonaag taasba wax walba ay amninkas meshay xukumaa wax walba ay warihi oo wakaas اي كاد بيدان ريكجي السادان فاخدوهم قفتقوا واقتلوهم لاي حيث وجدتموهم ناشا فيها شاكه شام ولا تقتلو منهم وليا حكاد لغانين ولي حكاد لغانينة جارة الله سبحانه ولا نصيره جارجار ما حكاد لغانينة ماذا انك الميء قال انك جارجار وقرب فينا نغضانة حكاد لغانا صلحة نوع إلا الذين كوين مهيه هو ذا يسرون جارعين الى قوم الخلق بينكم انك جحنينة ايو بينهم خلق من ت balan yihiin xoraad heshiis la gashayno macaadaal wala gashayno in islaayno hadana gaala iyagii oo jao kun amaayka koowidii min mooyeen xashara xaraa ciriynta saduurum laabo qood maxay lafta أن leeyeen oo xariij ugu dakhjayan iyiriin an yuqaatiloku maayinka la dagaalamaan aw yuqaatilu ku walaa insha allah kuwa marka yagaa hal dagaalmayna walaa insha الله ilaahay ha doono la salaadakum wa in kuntaril hawu marka kuwa haday amaayeen siyan oo ay gaaladii in soo raacino idinka ay leed dagaalmayeen ilaahay subhanahu wa taala wuu qoyeen sukayba alayhi subhanahu wa ta'ala ma taallo xogii kuwa iska day labada qolood minaha taabanin waa qol qad heesis leedheen kam minnoqday oo iyagu heesis la galay heeskaas ayuu ku dhajjeeyaan qolada gaalada heed xawajojinta iyo nacaada gashaan bay lamidhiin ama waxay ku karaan idin kana idin la dagaalmi karaan gaadina labada iyo qolada in la dagaalmi karaan arintooda marka saaxiixii u jibtay iyaga la saaw cadaaban faraha إلهي سبحانه وتعالى ta'aalaa الله walawsha allah kuwaye kiday adu ilaahi doona salaadun aleeku wadan ku dirahayoo gaalada in saraay waydin leen lahayn marka day mar idin dayeen iyagiiba idin kuna faraha ka gaado farqa salaadku in ilaahi idin ku sallilo oo idin kudero oo idin ku soo dhifi galiyo bay farqa salaadku in laayn lahayn fa yin ta zalakum walawdan qore hada idin ka dheeradan oo dagaalkeenna la والقوي إليكم السلام أي اللي هي الشياعة الدهان أنه حاجة ناويين بتبررين أنه قريبين جيسمين سمج على الله وإله مين لكم ينكا عليهم قوى نار عشرة درشة سبيلا وضاعت فرضا قالن ثامن على الدجاج عليهم عليه سبحانه وتعالى إلى الذين قال لي وعليه عليه فخروم وقت روض حيث وجدتم مرقوا على قصر إلا الذين مويين قوان مويين وإذا لدت قال من يستون السوق جاري أوكر من نقاوي ila qowmi qoray soo gaarayaan ay ku dhaxdarmanaan qolada sod baynakum idinka dhaxdii iyo bayno mitaaqn haseefyay la min noqday oo jaoakum ama waahidima dad an ka ama dadka aan karo weli waxba lam baan nagaasay naga aha ee idinkana idana dagaalamaynaa balan baan inaan qarinnaa idin soo dhaacin wa ka yeyay xarado xiriir ku jirtay waxa cidra siduuru iyo labta dirigan taa idinna dadan haylac idin yihiin ayuu qaatalo kuma in la dagaalamay ayaa ku adkaatay oo ayuu qaatino qowmiin muqaddas ee la dagaalamay فلنقا قلت لكم إذا اللذك علينا وقوه إليكم السلام أي إذا اللذك الشيانه ينصر خدان فما جعل الله إلهي مين عليكم لكم من عليهم هو دخل السبيل ستجدون ولي وذهل الدونتان آخرين يكرون يريدون كان نقضان أن وإذا لنا ويأمنوا فهم كل ما كدوا قلون الله منه إلهي كل ما يكدو. مركي اللي بإليه إلا الفتنة قال ليه إيا شرك مركي اللي بكالي وقال ليه ووكال وركسوا فيها قال لي ما ذي بي كن طنيهم كوان مركي النوع عنها إقوى كدوان فإن لم يعتذوكم هدين يكفو قالين ويلقوا إليكم السلام أينان كوانسان إيهشيث إيا نباد جريو أينان إيدين سو هيدين ويدين أقلانين ويكفو أيديهم دعنوا الله أين إذن yaqina te yega la ostod farad in ka qadan iyo oo noo caasa saasa iska day ka reeray ta gara fa xudum qafta oo waqftuun laayh hay'ad soo taqiftuun ma shaad ka sham wa raaykum quwan dambay jaalna wan yelay la kum ninka areen boodo sultaan hujuu as kullaysan iyo dalil qabeen an cadu لا تكون امرفقين مركل نو كالين غالاهو اسلام كان لا لايو سن ييلو يريدون ويي ka samaynaayo sata duna haddadu آخرين tiin wajiri doonta aakhreen qowkaro yi yiri duna doonaya an yahmanuqum inay haqi in aman ka helaan oo yaan taabanin way aman qowon qolna aman ka helano ayna qaduna allayni saas wee ahaayen laakin haa kuwan qaanoora oo wax ee waxaan ku dhac jirnaa lab sano iyo sidaan kala dagaalana orki sofia ay ku noqonayaan gaalnimad fidnad iyo في iyo wehe loo baa yaray horeba kala kala imanayo fa illam ya'tazilukum quwan dambin haddana idin ka soo ay ul qulaykum salaama oo galaanin oo ina balan qaaliheen in intaanay way ku fuu ay diin gacmaha ay ka qab أو ماشى الطاع الله سبحانه ووقت رون لا يحيث يستقىكمون ماشى كاشان فولايكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين كون ضمبي وحي على دشين دليل إياه واحد خلاه يسامو وما كان لكن كون ريا سال صلّى الله عليه وسلّم وجعله وياه سلطان المحسن وما كان لمؤمن مؤمن ومبنى النار ما لكسر ان أن يقترين دليل مؤمن روح مؤمن مؤمنة إلا خطأ مويه قف مو هذا هو مال حبل شو روى إسلاما كاغد عارف هذا أول كل الفعال هاوي هو شيء دشئل لا أحد بالله كل الفعال مركزه وجدار ديل ما هين وارد نتاين خبر إنه فروض مو من فروض كد لم وين مد على عليه سبحانه وتعالى إنه الروم من كميسرت إنه مو من كلكس الدلو ومن فروضه قتل الدلة مؤمنا خطأ فروضه ودلة جه فتحرره قوات فعليه وحده في ساعة حتى تجف كل شيء راعي وادي يادي أدرح مو من كهار دم كيس عالس سكاي العارف وده خطر حتى هذا خطر نقطة أولين تقولوا فتروح يكادن أولين خطر تدندن أولين راح حبنا كويه أيوه كادر على دندن قال كاسة هرس قال كاسة من سمو من باكسة كي وقود على خطر حضر مؤمن من كذي فرشة يروح مو من كذي له فتح رقاق ثعلية وقرية مؤمنة أو مؤمنة إنهم قريات لجها باء أيوه سبحان وتعالى sawra ka soo meel ka soo waxaa ka ah kherada keri adiga adugu lahayd iyadaa gali karto iyo mar walba waxa laga raba waajibaas in la saayay arumini qorasho wadiye musallamatoon bayna laga raba loo diwayo ila aali dilay eelkii illa ay satquna hadda diiga lahayd ay ku dhiganan waan an فإن كانوا عليه كان مقتول وكان يخضع على الهجرة من قوم قراءة ذلك كل شيء هدوين عدوين علىكم سوى المؤمن لكن ذلك كل شيء قراءة يكون إذا حدث يسألها هو أقاله وهو اللبن شيء وهو مؤمن سوى سو هو المؤمن ذلك سوى لكن سوى المؤمن فعليه وحروح وحد رجوش يساها فحيروا لقبت المؤمن قارهن وحرهن لكن قال صلى الله صلى الله عليه إبريك ولم oo lugu fududmay wax horad bixinay ila dadkisu waa gaalaw iyo in ka dhaxayaan dagaal isa waa muumad wad banana Saudiya marib wa in ka had iyo macqul ka kale dilay min qowm qaraad do ka dhashay beenakum wa beenahum isaqn wa gaalaw laakiin jeesba in ka dhaxayo tashis bad ila ka dhaxay oo dagaal in kama dhaxay fadiye musallama ba laga raabo madama oo ka waka وحب حانا يساديه مستلما لديه الى اهلي بدك يسيه روح على الدليل هو تحر رقاته وان روح نوامو منه قارح رين كانت موالا قارح رين فما اللي بي روحي انه لم تقارح رين من اهنا الدليل فصيام الشهرين فعليه وحاجوش يساوي واجب كواها صيام الشهرين لا بلاد صان قد عين او حريرة هوي لا بلاد او انا ما يرد حيني بتصاوين ساوي هذا صدام قد مالا لحم المرض لحم ee kontaniyo cidda ma la day wiirtan aya soo may saax xereer ah oo baadad ma yindahay isku wixaro dhawaag guuteyn way aad soo balowdo ma kad bilsoon tabab iska afartay whatsapp ilaaway allauma haday barwara ruux ugu geysan ama waxyaab ku yimid safar ko kale iyo ka waran bay culawada saway isku khilaafan laakin hada daruurta ma do ma ku jirto تفضل نبيع قناع وروح الجار مارين ياي وجارك الجي ياي صار صار داعيته ولا بهاي لكن ما صام يو وواجب يقول تعديك دي هذا هذا خطأ طال عمره طول كاب على جرب لكن هذا كم حاب جارفسارن لحن ما نصان كله أما قبيلان وحارفسارن بشيء على وش سافسو إنتي كده ما بل لابد رضان قبل هواية ومتقارعين غير آه عادا ما نافرين حتى خض إن لودي لو الروح يالوجف يعني يتحدث بضم بضم بضم لو وعد كوري ليه ما الموض واجب كهالكبر على إنه وعد كهالكبر ليه ما ليهن ما الموض وربه صوم كارم بضم ولاه وابيل بركة يسنا وكاس ضبط كورنا وعلونا ياد ليه ما الموض حيل الصوم يسواه على فسيام شاريني متسرعين ثوابا سداسي إنه روح ياله أو لقيه لولا برات صوم بيلا أنا أبديه وثوابا من الله ثواب وإله عجيز كهته رحاسي إلهي سبحانه وتعالى تواتكين فهو فريض تواتكين لكن أبداً بيدي بحني ما تواتكين إلهي قيامته وقوة صني وكان الله علیما حكیما إلهي وعلم البدن سرع مصالحه لن يقان أو صادت أيوسير أول جبيه وحكيم وإله مقر ومن رغ يقتل دلء مؤمنا متعمدا إلى آخره روح مؤمنا ما بكليه كرتينه قص ودي الروم من هم روح روح ما كان من سبحانه وتعالى متعمدا فجزاؤه الجهنم هذا المركز يقول انت الله يستطيع فيه وجهنم خالدا فيها ونقواري وغضب الله عليه الهي وعرو ولعنه الهي النحريسي وكفه وعد الله له الهي في ودي عذابا عذابا انت الله يستطيع فيه روح ممنها كسره ويدي لوقعه عليه سبحانه وتعالى فجزاؤه الجهنم خالدا فيها وغضب الله عليه مدكلي على قفر لعن ولا عنه هو عظيم كا من كهل أتقيني كعبد خصوص أنتم صل الله ورسلا استقوا طوافا يا بارتي والخير ما عظمت وعظم حرمتك من حقك أوله وقاحمه بالله وإلهي سبحانه وتعالى وحرمته كوني مركز أنتم بارتي فعياء والخير ما عظمت وعظم حرمتك من حقك أوله وقاحمه بالله وإلهي وان كل بارتي والذي نفسه بيت إلهي جنفته بعشر مو منك الروحها وحدا وقاحمه بالله saada sabra soo fuu yaddum kan ordan oo taga waxa ilaahay aagtisa ka fado ruuxa iyo dilow dad iyo waxaa laga dareemi karaa in ruux dilab uu yiri oo kalimad barka qiyamada isoo hal ka soo dagan tahay maxaayis ilaahi rahamu faq qortay wa imanay ruuxo mu'minka fuus caanu diin dii kagas sugayay ka إذا هذولا يبدأ قالوا الهبل دلو الهبل دلو الهبل دلو, دلو, دلو, دلو رسول كمركوبين سلوا له ورسوله كيف تصنع لله إله إلا الله إذا جاءت كيوم القيام ورسول كوعي سيات كسمين كو مالن كاسك لقب لاربنا مراوي قال كنذني عنه هذا لا يراه إلا كمرحين الدلو سأصل هذ مخي إسلام كسلين يين وشتنط الدعي دتك وطوب كميرها كف جاله ودور كشك جاله فك بان واسع سعي أو قاسي هبلي هبلي, هبلي المصرح أو واحد صورن كنحبحيه وقمن ولا سالسني بالجري هذا على السلام ورسولينا كنحبحو حوى شو هذا الجري وأحباها قدر السنة إلهي سبحانه وتعالى راع الدين تارو تروحوا من تلك إشكالات إن الذمار الكبيرة إن الضد الكبير إن الكلمات الرعب إن الوكاس إشكالات إلهي سبحانه وتعالى سبوا كذا إلى رحمة وشوا وين يقتل بالفرس وين يقتل مؤمنا متعمدا خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيم من الآن في المركبة الروحة كل عدوه يمانك سجر له وحنا أفه الله سهل داو وحنا سهل داوه الله سبحانه وتعالى هذه سغفر روح وحا لا هو يا أيها الذين إله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وحكرا العجلة من الشيطان هذا الدكتور الشيطان بعد عنده قدرين ودر يسال مر إلى إلى كيف جانس ورجه الدقدين ما خسر سفر أي سفر سفرتان جاء كأصل سفر تاني وأحكله بصل وهدق دينه وأحكل عبيس ولا تقولوا حرب هنا لمن روم ألقا اليكم السلام تو السلام إدنسو خديو إن إن كد الأخو السلام عليكم ودي حكدين الله سمو منا مو من متير إن كدينون بضربته شهدين بوعلي سلمان وتعالى هذين تبتقون إذا إنكم خيدين أيه عرض الحياة الدنيا نرشى الدوم كي يضر الكيرو فعند الله مغاني وكثير إلى إبتز غنيا وضاني فورا الله جفري يا وسحرار وفي عنبر المريء الروح إسلام الشجاني أقل بني سعدك وجه التعين للدلو أو حوري سلاقة له إلى المريء دي مال خوالي وتعالى كذلك سلاس وإن إنك سقرا السلام عليكم إيوه بعض كنت ما من قبل هريكو إسلام كوقر صدوي فكنت قرابة إيوه كده حجيتين لتكا إذا كت ربان ينكم كو يمان كوا القرصين جكتم ننكان ننموا من هو قرالس كده عن كعر أيوه حاو فمن الله عليكم إلهي بعدكم جلستيو وكا إذا في الدولة السلام يا شعيرك في قوم جستان فتبينو إن الله كان بما سعى من الخيرة وحاطط مين السان إلهي وامد عبي أيضا يد مصابة يسوع حديث كت مدوه وصوت وحي لمن صريعةه أيضا هو رسول قد رأى سلام رزيعر أيه وحي أركانين بأليها عري الجذب مركز سمركي ألقا وقف المقدم بعسلام عليكم يدي قالوا ندك يس قال أنا غاز كله يعالي سؤالك كل شيء شنك مركز الدين لمن كصريعةه هاي المسلمين تها أيدهن إلهي سبحانه وتعالى عيداً وكسوة الجيو سيداً أرقلوا عن أنتوا يا أيها الذين آمنوا بيديتنا الروحة والجولة لحماً مع الموتوانتانة وعلى غارها بقوا يا أيها الذين آمنوا إذا اضربتم في سبيل الله مركز جهاد وصفرتان في الدينة إلهي الدفاع قال الله تعالى ما يساء الله وساء وصفرتان فتبينوا وحفصدوا وحضيسوا وصفتوا ولكدك دقينوا ولا تقولوها كل هنا لمن ألقى إليكم السلامة و السلام عليكم و السلام في الين سوري دي. لصة مؤمنا ساها كد هنا مؤمنا متى هنا و حالة ربصانينا كد هنا هذا هو السلام موجسان ايو ها الدلي مرافق هو كاسو في لا اله الا سلام كاي موجسان بها دي هذا هو مرحب قلبي ولا تقولوا هنا لمن ألقايلك إليكم مؤمنا تب تقولن إذنكم سعدنا إياه عرض الحياة أن نرش أدمك لا لا كذا كاربنا إذنكم أريه وسأكحى سيموا فعند الله مغاني كثيرة إلهي أكثى سغنمة بضنا هالطين إلهي أكثى سمال بضنا هالطين إلهي أكثى رزق ديس يوحى وهي واسع إلهي ويديس لكن سلاس وكل هذا كذينات أيوه عليه سبحانه وتعالى كذلك قنتم oo anninkaasi aadisheen oo islaamkiisa uu qarsanay oo gaalada u dhax joogay bad kunto maaydan min qab maxa joogteeno marina in badan ka talaysan oo joogumka atku muujdana fa tabaynu dina markii قول لا إله إلا الله وضعي مركو السلام كما إن الله كان بين أمرنا خبير لا يستوي القاعدين ما فين القاعدين قوة فارسية المؤمنين المؤمنة كمدها قوة صغيرة قريب ضراري قوة لب الصاحبة غير كده هو أيوة المجاهدين في سبيل الله قوة إلى الدين دي دفاعي نفط فضل الله إلهي wu faddalaka u في dheerayti al mujahidin هو amwalihim wa anfusih kunnaqta iy maalka oo dhex inay jaal ka dhex inay ilahi wu ka faddalay al qa'idina ku wa farisatay iska joogo iska raaxaysanaya darajada mu'minan darajo ilahi ka faddalay wa kullana mid la arko suuha jaal maana dadka kale وقالوا بإسلام كويه وقالوا بإسلام جهادك عن جوجه أي من جاهدين تلميدي هاي ونهيده وكالجر ومال بن حنى إياه ودك الكبر هنا إياه وكاسه قالوا بإسلام وكاسه كلو ورسول صلى الله عليه وسلم حديث كإمام البطارية مسلم بأيوريين مالما ماقرأ إلا وصفر كجير وعاده مدينة وحاية جوجه ما صرتهم مصير ولا قضاعتم ودين ولا صرتهم شعبا إلا شاركوكم يا رسول صلى الله عليه وسلم wayn ilow laagaan ajirka iyo tacabka iyo waxa soo dawaida lamido ee waxa reebay asbaaboon bahrayfay in dadku odhan ay walaa subhaanallah waxaan rabaa ilaahay ma kaalmoo maalyan furo ka furo lan la kala haro dadka wax soo dad dadki wax dara la heleeyo bi wakhid kaso soo gurmad la heleeyo مرك على سبحانه وتعالى وهو كل كيف فرسيت اي جاءت كفرسيت جاء جهاد بالنارين وعد الله الحسن لو بدو اله روح المؤمن سبحانه وتعالى روح المؤمن كاج جهاله يكن جهاد لو بدو الحسن جنو كاسه سريو الله وهي لكن كانوا بالنقال جنو هدوما مياه وفضل الله المجاهدين الى على القاعدين وكفضر أجلا عظيما وكفضر بأيه وآتوا لرهايه إن في الجنة المئة الدرجة أعدها الله للمجاهدين ورسوله الله في السمين وابد من هذا الجاهد كان يكون جرانا وهذه المهيئة وقوة الصحابة لأعمال الجهاري ورسوله الله فيه نار بيقلهم بي مجاهد ku quraanka dadka bari jiray oo sheekhaaba kamida saddexas dadka lagu hurcayeeyay yiirso maxay waxaanu ku dhaay xalaas tan كان darti koway kan muujiyadayni li كان karimatiilla kan xulaha dhexeyn ilaahay darti kan quraanka dadka umusana waxa akhriyay inoo mabareen كان sheekh maahayn ilaahay darti kare xulaha lagu dhowa qaari oo waa sheekho riya iyo sunad u مر كان صار رسوله مرقوا مرقوا الفدر الجيش هذا ما كان الحديث الفدر الآخر له وحاقوا بيان لهم والله عالم بنية جهيد في سبي رسوله صلى الله روح الجاه كمرق الفدر الجيش سياج وكواره رسوله إلا يبغى ناي الروح في سبيه انتهى لا يستوي مثلا القاعدون كوفار يستيقون المؤمنين غير قردار كواسو عند بنائهم غير قردار إن ما قامها مرة لو جاهم ملة ما حانوا صنعوا مبكو ما إلا لجام هاي مركش مسلمين تيجي الجهاد يسجأي الله تعالى مسكح عليهم رضى دار الآن قوى يمسونه والمُجاهِدون في سبيل الله هو الله سبحانه وتعالى بنتس دفاعي عن نفسي بكل دهن أبي أموالهم وأمفسهم لوضع فضل الله في المجاهدين بأموالهم وأمفسهم وإلهي كفر الله كذرياتي علق عدنا قوة فريستي درجات تبويلاه كفر ليه قوة درجات او الجاهري مالك ملك بطنك وكل مطلع رقاه مو منك وكالجاهري كان جهارين به فضل الله وعذل الله الفصائل جن غبا لقاعد وفضل الله المجاهدين على القاعدة درجات تبويلاه كفر ليه كي جهار يبويلاه كفر الدرجات ومن حقسك ومغفرة تريدهم لا تصلوا ربنا ورحمة النحرى وكان الله غفورا وحبا وس كنفر سيرين أي غياب سبحانه وتعالى أو قالوا يقولون الله سبحانه وتعالى وشفعوا ويسال جميعهم جراء إن الذين توفهم الملائكة إن الذين كون توفهم الملائكة ملائكة أي أفستاني سيئة الملائية ظالمي أنفسهم هي والنفطة المئة إلهي عاشي قالوا يسكي لحدهم قالوا وحي ملائكة فقدها نفتك قالوا فيما كنتم وحقات فسوكما إذا نحذر هيدا ما إسلام باطة بات ما قالوا ذلك سكهار ما هو هذا يقال لك ما قد حدق قال الوحي بها كنا وحانا مصطبعة فينا في الارض ضعفة نهاية قال ان لقى هو تبضينا وكه شعائر تمانا ابو يسان كارين وكه قال الوحي ملايك بها أعلم تكون ارض الله واسعة قلك الهي سواسع ما ما ماله سجاء الختة لين او خمرضة اي الزنادة اي ضفاركة اي وحي الهي حرمان انا لقى حلشان بدويريو مال اسلام ديوه الهي سبحانه وتعالى شعائرتي سيلا موجين ايوه دين إلهي لقولكما إيوه إلهي سبحانه لقول عابد إيوه هذا إلهي مين عيدك لك عشان بيجي وينه ما قال دفعوا كده نقول كإله مجال مرجو كريهة أو كثر إيوه وحيس كفلي وقينون كيس لقوله جاملي مال كعشان نقول عالمتكم أرض الله واسع في تهجروا فيها نقول إلهي سواستعنه المكروج لتن ما أنتن كريهة نقول إلهي وثني فورائك ما هوهم قوة نوع عاسه halka ku تجارا دفعوا لها hoi go'du jaannood wa saad mushira na la socodana jaannaba ugu xunba alayh subhanahu wa ta'ala wa arin adag oo khatar ah oo la rabo dadka dhulka gaalada dagan inay in badan isu sheegeen oo in badan codsoostaan ayaat ka diyafay daabulul quraan salaaga yaqoob baan ayda garanayneen hadana u kuva voi kutsua, se ei ole dii, vaan se on dii, vaan päässä ei saa kutsua. Ei mahdumtua, voi kutsua, me eno, oh, dotkaa, me haluavat tekaa, tekee hän ei kuva, mutta ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, islam dulki wadajogow markaas oo toban beelo sheegay oo ilaahay ka fogaanay oo gaaray suduuleenaya oo sidoo kale sheego waa inay na ku qawseel haddii ku qawiyo halka qolo galo oo meelba ka baaro dhakarkaaga jijiido naaki meela faraha leeg griyo sheegaw oo kaliya dhakarka meela ay taga timbaha noo waran ee marka waxa inta ku daashay abaal هو hooyo عن wakanka soo tagin Cabdi laahiin Ubaas Suliman Al-Qaris ciiska Kuule waxa ayay mid dadka iska joogow oo soo diru wayo taa ku dhaxay lama kaw meesh dagaan أو الولاء والبراء وهكذا قال إن ربنا نورنا القائل بهالقرآن. آه. مرك على سبحانه وتعالى إن الذين تورفوا من الملائكة تضاليم أنفسهم فوق نفط ملاك فقاعد يسوى لي إيه وإله عاكيه ونفطه بالمية على سبحانه وتعالى وحده فري كتبه قال كشف جاله قال كده حجوره قارون ملاكي وحيد عن مركه نفس اللي قاله فيما كنتم ورماح كده حجتين hatki naxar laga qadiyay lagu dhahayna waxa qahayda xaqeed joogtan ma xaqada wadankeeda ku wax kasto oo wax kasto oo xaaraana aad oo oo xaaraana aad قالوا كنا مصطدعتين في الارض وعفنا هينو مالا ادنا وينيو وكات هذا القوة عند اسلام كل الشيان ومسي اجد اي خير كي يهدم كي اسلام وكتاع هل هلك عليو دونطي حرام هيدا هينو حتى مصطدعتين بان هنال ماليه الكلام وينيو وهيدا كي مادنين قولي اسلام بيوكاتا هينو قالوا ألم تكن ارض الله واسع ما رأيه في الاسلام كبهج قولي الاله يبدو حتى قولي كل هيدو وكاسو aba ayo yada iyo dadka ay wax wabaay dagan yihiin saadu ilahay heli mees oo dhulka ilahay miyu intan kale ay soo wasan ma fa tarajlo fiha ko ان اوي دي كارين وكاس ولوداني احور يار يار ميات الرجال المستضعفين تاسه ميات الرجال والنساء والولدان عيال يا الله يصدعونا حيلك حيالهم ضبحان ما هيون ولكن وادوك كيس وكده شيء وموسم ايماني وموسم اسو ماشي, لأسوه ماشي لأسوه وماشي سيوي ولا يكدون السبينا مراء هذا النمجراني والضوء مرة واللجلاء يهايو والدلايو والدجلايو وكاس الرؤي وحاس عيستاو مراء هذا النمجراني حاله كوبه ماء قوس إلهي سبحانه وتعالى كمديناه فأورائك قوان ضمبوه مثلا عتينا الله إلهي الحق أن يعفو عن إلهي كعش قوة فورا يوم مثلا وكان الله عفوا غفورا إلهي وصوه هذا ميد عشس بدلنا ولا ومن يهاجر في سبيل الله لا تكجرا كوا سيد الله سبحانه وتعالى وين إلى الأزق ليس ما تجاد على كريح شدح الرسول كان يبشر القيامة ما ك إلهي وله حديث كله يا القيامة ورسول كور ما صحيحها نوال البو... مقاول وحي عويل سرع قوة ضيح الرعانة قوة قراء الرعانة مسلمين ثلاثة كسور هاي الشخص كما كشف لها يوم الرسول في إلهي قال له إيو waxa ay haysan iyo wadankooda iyo xoolahooday waxaan ka tagnay oo oo ka jiroonay oo naxnay waqtiga marka ruuxi deeg sabri wayo ma iska raxsanay oo waxa wadi deenay oo ka soo caaray oo ka iyo يقي دور هل يفل ارض كل ذلك مراغما كثيرا مراغما متحولا مرغو و قورغو كثيرا بدن تاس عبد الله بن عباس مراغ وحيل اياه ايه مرغو و رغو دوله الى هو واسع سبحانه وتعالى قالوا دي قرن قودي مرغو و رغو او بغتشو كثيرا يا سبحانه وتعالى shaaydi كم moqato salaadi اللي adimayo wa kaaso islaamneed ka moqato ayu heli wasaata rixiq iyo heli waasah qorux ilahay dabti wax uga taga ilahay wax ugu bedelay رسولك rasuulka waxa uu كخير tagay wax ka khayr badan gajjanu damaanad dad يانو في ay ku dhaayaan oo si aan ahayn ahladdiina waxan halka u jeenahay kan ka xororsan ina waadarku inaad tahay سبحانه kuwa و الضفار إيه بلايه إيه لسكوبين قراصة إيه, إيه, لسكوب جرب... لسكوب إيه جاله وينادي قرنا هذه هي جالكة اللواسة كور وقالها القادم ركز و تقاله وقاله لا صعب وماليك هساك و قتل عليه قاله ربما ورميه و هيت إلهي سبحانه بلان تنسى حقوقه و حتى هل هو اللي بتروى تربى نوه في هل هي سبب بلان سبحانه وتعالى عدده قاله من عدده و كازه إلهي سبحانه و في القواسر ومن روح يخرج بحر من بيت جريسي مهاجرا إلى الله روح قال يمشي الدبناي جريسي قال بحر والله كثر يسوي إله يجرني ورسولي يسوي يجر ريو إله يرسول كأنه قالك ريو دنت كوع على ثم الموت يسوى سيسعى هو موت كهرب وقع أجر على الله أجر يسوى دعيم منك أجر كيس هو الروح سواه لسماه وتعال سواه مشي ويجارب موت ريو في جلول نير بس دمبالي من هذا يهجر بهذا يهجر بهذا وكان الله غفور الرحيمة وإذا ضربتم مركع السفرتان فلا دولك دهيس فليس ما عليكم دوشين جناح دمبي أن تقصروا إنات قابسان من السلاة وقورما إن قصتم الضد أن يحسنكم إنا إذن صواه الذين كفروا كوا القالوبين الكافرين القالوب كانوا حيئة لكم إذنك المسلمين على سبنا مركز سلا هذا الشرد يعني عثمان رأينا أنو الشرد ياه إن خفتهم ما حوله وهذا روح عن عبسين ينوس الثلاثة جابين كريم ما عذل عبسين وعمر كيس كده جوا هذا سفر أيها الثلاثة أي رسول يعلم نومي الصحابة يدي الجري وحول إلهي سالسوا إن هذا وقعة عذلنا نوران عبسين والجيران والسلام كي ودول خايس مركز سلا وحول يدي سعد وياه عبسين ونورياه وي وياه رسولك أنه تدقوا الجوابين صداقة انت صداقة الله عليكم فاقبلوا صداقةه ورسولك وينوا وصداقوا إلهي يمكنك صداقة إستعقبار دين سينام إيه فضيك يستماحدث أي إلهي نوع عضينا سبحانه وتعالى سفرك إلا هو مضمة المشاقة وأسفروا فضعة من العلاق بالسيد إمام المخالص سكور يا رسولك صلى الله عليه وسلم وأقبل العلاق الكاملة ما دامه يبقى إيه إيا إلهي وحكوب مني سلاتك استعفر أين الله وكر لكتوب salaadaha farta kale ee wey wax la gaadiyo waa cishaa iyo duurka iyo casr khin ta kale la gaadiyo oo kale la gaadiyo magr kibiyo su'aalaha markaa laba hay magr kibuna sawra waa saddex oo saddexdan baa laga dhigay waxa kala hadana inta dheeb oo rasuulka inuu u adeeyin in la isu keenow waa duurki iyo ama هنا المغرقية عشاء السكان فقوبا ننوي إلهي سبحانه وتعالى دين تينا مركب إلهي وما جعل عليكم تجدين من حرج لو يكملتها هايو علير ماله علايس ماله وادين فضوا إلهي الدماء وجوا عليه هايو واحول بقول لحيا سهل كي هايو وعدوا سال إلهي سبحانه وتأقوعت كإن وشيبان في الأرض مكت دركا صفرتان لحدي فليس عليكم جناح من دين بما أن تقصروا من الصلاة إلى الصلاة إلى الصلاة إلى هنا إذن فدنيان وإذن ويران وإذن لايان الذين كفروا وقالوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينة قالوا هذا هو عدو عدوا عليه سبحانه ويدين وإذا كنت مركعة لهذا أدرناه صلاة الخوف كي يسدى اللوتك الله سبحانه وتعالى وعيدا سك سيكم إذا سدى اللوتك وإذا كنت مركعة هين نبيل المحاول فيه المسلمين تلحوا الله وفعقمت اللهم أذوب إستاكت إياك الدرطة والصلاة والصلاة والجمع كتو كنز هاي إستاك طائفتهم قام منكم يدين كذا، قام منهم يهك كذا، دمعت هكورة إشيجة، وإذا خنت فيهم مكاد مسلمين تكود حجسته، أدون للدكتور عيدا كه جامين يساو إمام طاعي، فأقمت لهم أدون استأجر ووتأجروا، أو إمام قط اللهم لهم إياه الصلاة الصلاة جايوا استأجروا، أو إياه درتوا أتو كنا يساو جام أتو كنا يساو منهم معرب، والياخذوا أصلحته وق واله aba salaatu al-kujra tii hadee loo sawar halti wasee wal kubkiina wa salaamu alayhi wa ta'ala fa ila sajadu markay sujuudan ila laba lakadiga qabalada meela ay bacadii jiray oo ujila meela qabalada ay inaama milig buka jaa biil oo weltaa caatigaas tamaaddu markay kuwaye hal raacay suugaadan bay tagayaan arayna ku suugaadan iyo wasocdo bay wa taala diinta inoo fudeyeyo markay labar raacay suugaadan bay tagayaan kooxdan kuway kala yimaayeen ولياخذ ولياخذ حقا ثاني حيدرون ديكتوريو يوسلاودود دي كو جير حدانا ااد حيسو يلار حدوكان وا سلاحته مقودان حقا ثاني ودا وحجعليه الذينا كفاروق هو غالدا لو تقفون هنا الى ودان على سلاحته فوق اسكدتانو يديكو في هلكي بيد يلو تكنيه اي مركي لا لو تقفون هنا تسلكتانو الى ودان على سلاحتكم يواح وامتعتكم الاتين عليكم تشن مايلة وار واحد مر كريعي يدنسوا الاحضار وار الكسقة ولا جناح دم الماء عليكم تشن إن كان هدوئي لكم يدنسوا الدوئ الكسوا جي هاي ألا تبعتوا قيبر حنصان هك الكسوا كريم وتعبانين ألا كاسوا من مطر رابع أو كنت مرضى أم حضير قيد جنتاي أن تضعوا أصل حسنات كوا جنتو يا مك حرض عليك تغير خبك عريس كي يزكي أيضاً لتركن كين أو مطر والدعاء الرق ليقيه أنا خبك إسكالكتان مركز ديني ما هو تجل نبقى لجواه كان هذا واحد أو ممنين تهدى لكن مر والبقاصة دكتورين انجادك كدكتور عليه سبحانه وتعالى إن الله إلى أعدود يارين الكافرين عذاباً مهينا قال إلهي وودياري هذه الأرض اللي fayda qabeyso salaata marka salaaddu dhameystirataan fadkuru allah ilaahi husan qiyaaman xaaladinkuu taagan oo quduudan ku fadhiya oo calaajinooda ku idinku jeefa inta weeyahay ku xurso subhaanahu wa taala fikrigu wa waxa ugu xodo ugu ajeb badan hadana oo inta وقعودا الى الكوفه وعلى الجنوب في انت لله كصوت فايلد ما انتم مركه عفشدي كخاسشان او حراد دغalka يي ميش دغاليا كاتقسانو امان نوقتان فاقيمو الصلاه سيدي لغدي اده مركي لنغي ياهي عفشدي لو توكن ان كان روحها ساي عالم المؤمنين المؤمنات شاور كتابان وغاد موجودتنا وغدنا وختي لو الله دورك إن تقبل الله يبو إله الصباح ما رين لبادبه هذا نسيب قوي عجيب مركب صاحب الله صلى الله عليه وسلم كويير حي وقتنا أول بوا وقتنا في أي رسول كويير صلى الله عليه وسلم مركب إله إلى سبحانه وتعالى أكثى سكوا وقت وكتابا ميد واجب الله لسكت القاضي ولا من تعددين حب في ابتقاء القانون الجالين قال في راتوا انتوا سوكوا سراتا لها ويقولوا ماذا سوكوا تكتبوا الله سبحانه وتعالى وفجين تكونوا هداتين تألمونك واحد ونصنع يوربع وعمر يوربماني فإنهم قالوا يألمون واحد ونصنع كما تعلمون سابح ونصنع يصنع وحاينتع ليربالي وحاينتع ليربالي وترجونا وحاينتع رجيين ما لا يرجوك إحدى رجيين هذا الشيء جمعي يحبك أدون marka gabdaha ka kula tagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii in mar damaanina janal ka dhax abno shaayn Ilaahay idankii subhanahu wa ta'ala ilaiba qoreen kulad jirin qulanta rabb sunn bad sugay lakiin naru gariyo marka kun oo soo kebo suu soo tabriyi iyo fuwad dagaalana oo u dagaalamayay baa Alayh Subhanahu Wa Ta'ala waa u rajaynay hawayaal taamar adduunyada kharman galka marka saasu dib baanay oo u dagaalamay oo qoraxda mi jooga oo qabowgu jooga oo qoyalka u jooga oo gaajoonaya oo dhamaanaya oo dhaawamayn marka aliga oo rajada oo Ilaahay kura jiro wa dhaqaynaa fiibtaaha qoon galay khaatiy goow galay raadada Alayh وا إذا كعب سنين قال ترهبون أبي عد والله قال قدوس كعب سنين إلهي كمان عبسيني صدق إنه كايل اليوم وينه كعب قوي إنه واحد عن ويل عينه وحجاب بنروح منك إلهي بكعب سنين وقال هذا حتى كوي إلهي كوي درمي كوي كايل ما هو قالوا كوي ذلك هو رسولك نار تلوه قالوا وجناد الله أركده لم يره إلا جريس كبر مرك الره وحاس إله شناء روح يمن دورني سادرت وين ثلاث ستم بالي سبحانه وتعالى وإذا نكد ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا هداة فيهن تعلمون ما قد قال في قرآن حضر حنون صان دعوة صنع. يسان فإنهم يجوا يعلمون ويهنون صان كما تعلمون وترجون وحذر جنس من الله ما لا يرجو احد فسجن بس جنس جنب رجنس نصر برجنس إلهي بعيد لجس يجوا أنت عصرهن إن مستويهم أذنا وقعد كيف صان وكان الله علما حكما إلهي وعلم البدن badan oo wax ay madbanow in aan annagu aan nzelna ilik wa nsudjina haqaga alkitab alhaq haru yaa mid haqba han wa uu sheegayo dhan wa haqul li tahquma saad hukum ayaan kitabku soo dejine fa inna nas zot ka dhaxo bima araka allah ilahi wa khu tusay kubaray wa la takunha an naqay nabiyya way ku سلا إمام sida imaam timiri uu صدحها ka wariyey nan ee sadax aha oo walaal ah oo ilmo bari u bayriq la leey jiray oo intay wadaheen mid kamidha iyaga dad dusha ka saarin duc ma la deej jirama bashir baa inta waa lagu sheegay xadiiska imaam timiri wariyey oo bashir iyo kan waa aray bashirka ayaa aha mana taqood oo tuugay inta soo xalay nin raashin ka soo xalay iyo hub ayuu ni yuhu rihayo halkaas oo هاي markaas ay weeshi walaalihihii ay adeegyadii wuxuu dhantay soo uriyeen ay rasuulka ugu yabaadaan dhahan nin ka dhex qabta laga xaday iyo ku يوم oo la yiraashin soo karsan ayaa laartay oo wan هو رسول كلا يوضّح في عن من كان واحد خيرا كموج وأنا من أسلمها وكاس ساس المدفعين نكى مسكين كا يدعوني أو من النعمان أيها رسول صلى الله عليه وسلم عن توي ذل على محبكها هنا الأرض الله يحفظها يحفظها أرنتي مرك أركاش كل كتير أرنتي, أرنتي وقئ كاس إلهي سبحانه وتعالى بآيات كثيرة الله naman ka ila bana qabayray qaha الله qayabada allah ay difaacay kaas illahi subhanahu wa ta'ala kusoo dayay rasuulka ilaahay ka booqay ilaahay kusoo dageey uu hor istaagay oo u sheegay naman kaas waxna xadinow waka walaysha wanaa subhanahu ka joji tinad taas oo ninki wax laga لتحكم السعر وحكم تاني سوى الدجنة فإن الناس الذكر بحوار بما أراك الله إلهي وحى وكتصي ولا تكون هنقن للخائنين هو إلهي خياني نفس وضا خياني وستعدها خصيما نمد قد وضا واستغفر الله بعد النبي قلبي صلى الله عليه وسلم فإن نبي الله نحن إلهي لا تستمويس وإن إن الله كان غفورا الرحيم إلهي ومد نفسه لفن الحريش وإن الثميسي هو إنما كان قرب يستأتوا الدفاع عليه إلهي تبد روحه مو منكها هاي مني ما لي بودبها وانا سر الله ورسوله الأولي واستغفر الله هذا ما حضرت للشيخ بانهايو ثقي بانهايو مو من بانهايو أنا وحب مجراه وقاس ودليل وراوي لا يطوى كلا كلا ومحانسمي وانا ما هاي مني بقى شوي كل بنين خطأ وانا قلنا هذا من ربنا عن صعدنا كميتهايو عادنا وحريق الله نار وارواح ولا تقول الخيانة سو عنا ما هو خصيم ايوه الله سبحانه واستغفر الله واحد كاتبين الهي دافتان ويدي شو مارك الروح يقول له الله اطبت كاره الهي كبقه وكاسه ايه ادوه بحق الله رباله اينو شعبان كوبو فيه وكحان الجيمة واتلاه ومحان سميه انا سؤالة ان الله كان غفورا رحاك ولا عن الذين كو يحقوا لها كبضوض انها الدفاع يختانون عنفطهم لطرخيان ان الله من روح رو من كان خوانا روح خيانه بادن تو وخانين هو الى القيامه روح الى الله قيادته ما خيانوا mark إلهي ay caabtan wa ila wa amartisa katago oo nawaahidi leemaad wa ila قيانه dadka markaa الله ورسوله وتخون أمانة باكه الى سبحانه وتعالى إلهي المجال من كان خوانا روح خيانه بادن afiman u dambi badan khianaysa baan taa iyo أفعيش صورة اي دمتاهو يستخفون من الناس ويقوم بإنها وإن اعباب إنها حدية نوصة وبحان ووكاس وصاصة إليه والإلهي يرتيز كوح عبوده وإلهي الكعوجي هاي إنها ذلك كوح عبوده وإذا كنت يدرم هذا الإيمان ليس يستخفون من الناس ويقوم بإنها ولا يستخفون من الله إلهي لم يحض إياه وعاص إياه وعمل في كتك ما وإياه وهو معهم سو إلهي المعوى ईद वख्ति गे يبيث سونا بولاي معوي ويثونا ما لا مالا يردا وخص رالي كان مال هذا هو وكان الله يبيقوا بما يعملون وحي دد كو سوينو خيدا نيت كووي الا سبحانه وتعالى امره وهو سن مغين مال وهو سن اوغين روح ايمان كلامك ان الشيء اوغاد الله كحشوده الله كان باقئ وسد دك حشوهن هو تدد كورتو ايوي وحا سا كو غاراي سبحانه وتعالى كخويش او كو أو كعركي من الناس دكتور ثقري نيان هو عرف دكتور كعب صنيان هذا ذكرت قي وان ولا يصفون من الله إلهنا الثقري مهيا سبحان وهو تعالى وهو معهم السبط إله الجية ومعه ذا عب الوقت الذي وجهونا القرصانيان ما لا يرضى وإله ذلك كان مكيب بريانيان ثقري نيان هو من القول هذا وكان الله ما يعنون وكوي الدفاعي الله أنتم ها أنتم المأوي رقي وقوي دفاعي وحولن بار الله ها أنتم كونوا هؤلاء يا هؤلاء قوافض جادلتم ودفاعا وضادا عنهم نمان كان حقه كضادا في الحياة الدنيا فمن يجادل الله إلهي يا كدفاعي عنهم حقه يوم القيامة هذا الدنيا كانت تلاعده يين الحواري نمان كوا وكيان بركة لجد جنوا يين سجنا قانون الدفاعنا وكرسول كان كراهضل وليه إلهي أنت كدفاعي سبحانه هو تعالى خاصوا عليه سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء ها, ها أنتم كونوا هؤلاء يا هؤلاء يا دلت مواد الدفاعين عنهم حق ولا في الحياة دي أنا رشعد دونك فانروح يبي يجذرون عن وله كد فاعي وقد ضايح يوم القيامة أما يكونوا يأهن عليهم دشروا وكيان حفل يا إلآنا يو إلهاي مركو عذابه عقابه وإلهاي يكشفه سخرية وحقرسنا الجود وصصات ومنروح يعمل صوان مرقس إلهاي تواضو وير وترضو كان صوت كان أبو عليه سبحانه وتعالى شهد دم بقى قريب سيد إمام التنويني يغيس أي وريين وعرى أنتو قريش والتجيب أيها الكاس وهاي يكسر عيجة يسلامته ومن ترح يعمل سماعين سوءا ثمان أو يظلم نفسه ونفسه يصده الماء ثم يستغفر الله إلهي لافتان وجديس يجد الله إلهي مهلايا غفورا هو يميد نوبتا دافور رحيمة المحارس روح الباب وطواله ويقوف ولمتا عدءا فوالا من المرء ذنبه هو هذا القشور إلهي مكابر بهنا ma تهديم ما قبلها ma تجوب ما قبلها الطائر من الذنب كمان لها الذنب اللي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعمل صوان فرسي حمان صميه هذا واروحه ضدك حليو وضدك حق وليمالك قدعي وضدك خيانه او ياذا اللي من يساوه يساك كليه النفط يساك وحقه يساني وعسك لانوكي تباين نمر السميه ثم يستغفر الله إلهي يقول له افتان ويجيس يجد الله إلهي يقول له غفورا رحيما نفسه وصفات سهله قلت له فجدن بيه وحضنام جنجة لنه ومن رضي يكسب كسب الله اثمن روح يدن بكسب الله فإنما يكسبه على نفتي نفتي ثم وكسب الله وكسب الله وكان الله علما حكيم إلهي وعلم علم البغاني هو واحد وسن أجين ملو واحد كسبة إلهي هو كوغي إلهي هو ح addu ku ciqaabo wa waxa mudotay wa ma yaxsirro he kasbada xabi'a din aw isman khadab ugalayo haddii waa waa biniyadan ka xuquudooda meel kaga dhacay oo isman bo galay dad uu in qadiya wa mid yar in go'inta qayso aw isman mid weey in bo gal suma yar midii ku gana bariin ruux bari ka ogii ruuxaas waxa senay waasana dadanka haysanayano intay waxaan bay dad بوتاناً بنابوليا وإثماً دمبعو مبيناً عدن خاص الدم بجيبو دم بكسر بالصلاة والله يمكسف قابل انتو الدمب يا بي او حواي وعدنا دبر يا ابو دوشك صاريو ولولا فضل الله عليك ورحمته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلوم بالله امركب هو الرسول لينا محاول الدفاع لغيبك الهي وكل ويشيكريه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الهي ومركب العيني لماذا اذنت الله؟ عفا عنك لماذا اذنت الله؟ الحاكم اذا الى يعشي يا أيها النبي المسحر امرت ولا ايلينيك ولا قمناي على سبحانه وتعالى سيدي وليله فخذ فضله الولايتي ايه وليك ورون الله عليك دوس النبي ربنا فضلك الى الله او ورحمة ورحمته إنه ان الماء كان له كو حيوني مر وال بقواني فحدثين جدتين لهن دحيهم لي طائفه ق امنوا انكم مراقبتكم من ان يذلوك ان وقال ميان منافقين تاكو قلو يستعيان ودفعوه وما يضلون إلا أنفسهم مبادئين أيام ووحا يستميين يخيانهات وحيير ما يستهل إلا أنفسهم ويه وما يضلونك كوهده مايان من شين شين كوهده مايان النبي الله الحمرض ووحا يستميين عليه وحيكو يير مايان وانزل الله إلهي وسودكي عليك الدشرة على الكتاب وكبسو الدجي والحكمة السند وكبسو الدجي وعلمك إلهي وحيوك باري ما لم تكن واحد من س وعداً أقول بي الله الكبرى سبحانه وتعالى وكاة مربى لهذه وما كنت تدري ما الكتاب هو كتاب ماذا نقول وإيمان ماذا أقول وإسلام ماذا أقول ووكا واسك أخلاق في ناليدهم إلهي سبحانه وتساق وفد الله وحصولك متك الله إلالين أيوه خضع عن الله وقرينه إلهي سبحانه وتعالى اما كشف الاساس الله إلهي سبحانه وتعالى الاساس الروح كان لقرب أول فضلك الوين الهي سيئوه ايمانك وقرطيه اسلامه انه قرطه الهي انبه انكوحهم ديوه هذا كله دقناه حقه يسلامه ويقول لفض الله عليك هدو سجيل فضلك الهي يو الرحمة اللي همت وحيه هميلك طائفة انكوحه ومنهم كميده الموغي يقرر الله ههو ان يضلوك اني كبالي ايام بيهميين وما يضلون الا انفسهم وحيه ما maddebay إلا naftoodan booyeen wa ma yadoona kamin shay nabii ila in haayo ila bakho biraashana aadigo wax laga dhibi kar malay waxa way sameeyeen uu ku gaasiin karo hayna baa ku ilaayeen subhana wa ta'ala wa anzalallahu alayka ayyuha al-rasulu j'al kitaba kitaban qur'an ka wa al-hikmata wa as-sunnah wa 'allamaka huquq al-bari ma إلهي وحقه فيه وفضلك وهو ضبط وكاد بيريسي هذه آبه هو يهيه عليه سبحانه وتعالى والله أعلم